اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى واجعل جميع أقوالنا وأفعالنا خالصا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل أما بعد بارك قدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلكم درسي نوز دازل نبل سالس يتدرسي عملت يو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة ناي شيخ بن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة اللي هو زخونا زخنا أرستات لعامة الأمة نقولا هزبتات وإذا ماني نحفش أو زت أكمله شخنا جزاه الله خير ورحمه الله تعالى رحمة واسعة ز دالو كتابي باركس أبزح على ثب شروط لا إله إلا الله وسيدنا نرنا لمعن دماني شهادة أن محمد الرسول الله انتاي ترجمة حدث رب رسول صلى الله عليه وسلم لؤم مخانم يا أمن الله تيلو انتاي كم عليه يقبل انتاي بله الشيخ نباز رحمه الله تعالى مع بيان شهادتي أن محمدا رسول الله كنت قلت سأل لنا وإذا ما مقلت شهادة أن محمد رسول الله رسول لأخ ربيه ومن رسول صلى الله عليه وسلم كان ممسكر انتهيت مقلتها ومقتضاها بأركز كابزي شهادة وإذا ما ممسكر رسول صلى الله عليه وسلم لأخ ربي مخانون كابلنا انتا كنما ليقب أن عيل. أولا تصديقه فيما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كأززه كله. وين فيما أخبر تصديقه فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحادة نجر. كنجرونا كله. سقونا نجر كنجرونا كله. كنأمنهم اللهم حقهم كنبلهم اللهم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فانتوا رسول صلى الله عليه وسلم كذاربوا خلوه زخون خبر خذنا خلوه معلومة يكونوا زمسوا زلوه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحيه خب سمعي زورة زلوه زواحي زماندي ثلاثة زخون خبر ورد نقيره من الرسول صلى الله عليه وسلم حقهم كنبلوم يقبأ زل ما نشك زيبلو حك أنت مخانوا تزربهم وطاعته فيما أمر كن إزازوم دماني، أب تأذازنا، ده رأي الزومونا، مؤذزات كن زي صلى الله مالتي، والشناب ما نهى عنه وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم كاب حادي نقر تخلكلو خبلونا قولو خاني كن كلكل علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كاب شركي تخلكلو لومنا كاب شرك خلنا حق علنا كم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كاب حدش نجر اب ديني كي تأتو لي له بتاع نزقه دفكهم كسب اب حوض الكوسر نرخب بأخيدو له سلزي آمين إننا نقبل ما لنا من رسول صلى الله عليه وسلم حرائك إننا بلترح يزلنا ما لاته لذي ترسول صلى الله عليه وسلم سخلق لنا كلو كل دماء كلكولو ألنا وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من رب دماء خنقذ زوء يبلنان بمن تيترح هنا كنقذ زوء زلنا ما لاته بتاء رب رسول زعززوه سلازين ربي سبحانه وتعالى انقذ زادة لنا اندحر لنا يا رب رسولهم اتمن قد سلنا معلتي رسول صلى الله عليه وسلم من يا رب حبرنا قل لو خاني حرائلنا لبنا افيتا لبنا اطمينان قلو قبولا اللهم معلتي والرسول صلى الله عليه وسلم كله جزء خو أجزاءنا خلوه نتقمناه كابحادة نجرك خل كلنا خلوه خاني دخينو قدائت قدامات. إذا يقول إنكم تمحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحبكم الله. تخدت لسنا الرسول صلى الله عليه وسلم كنكون ألا دين بريته كونا الرسول صلى الله عليه وسلم حيزم مزمات ودين كنكتولو ألا لنا. إذا إذن أربعة نتبتات ذيئين كان مالا أعلنان تدعاء من صلى الله عليه وسلم لأخ ربي إخم لنا نمسكرتو خينا مالتي سلتي بحضر زبالة كتغملكم قداميتي تصدقوا فيما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم زخوانا يخم ورزوريو كن أمنهم أعلننا حقوهم كنبلهم أعلننا مقنياتو خزاربو خلو بواحي عمد الزاربو زلو كالعيزقة زخوانا نقر كأززونا خلو خاني مؤززات كنكونا لنا زيزة الزيزة كنكو بولو لنا سالسة يتغني انتدأ خلكي لو مناد ما كنكو كلا لنا فبعيد ما ربي سبحانه وتعالى كنكوزؤون كلنا بحان يكوننا يكونن كنكوزؤون بل إنما بتربي زي شارعا بترسول صلى الله عليه وسلم شارعه سلازي تديننا يا رب سبحانه وتعالى حزوم وزموت الرسول صلى الله عليه وسلم كابقولوا لأخنا يا ربي يخمنا خب أمننا لهم أبز ساعة تزي يا جماعة الخير إذن أربعة نتبتازئة من الرسول صلى الله عليه وسلم كنما ما لقى نحنا أيقوننا أنكن حنسواه بل إنما بترسول الله صلى الله عليه وسلم ذي حنسة ووخن كيد بتحريو له الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة إذا حمشت تريفاً زلوه بدحرزي قالت أنا تن كنوس جيقبائلو وهي الصلاة بزعب الصلاة كن حلما علمناها جماعة الخير لكن بعد الشهادته بدحري توحيد ياتى الصلاة ماتي شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمد نيش رسول الله مسبلنا بدحرزي صلاة أبو وقتا خنسقداء والزكاة تروح اتروخوا... نتي دخا كده جوز سألو... بخ... باتي رب أو جيب له فريد الله زله وزلو... ن دخاتك اللي جسمه لتي زكاة جنب زكاة كوز وصوم رمضان رمضان دم ما أبعام كنصوم كم اون وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيله نزقه آل دمني حج بيت الله الحرام كخيط كمزح الجي شوال لنا ذلق عيداب دحرز الحج أخا توي إن شاء الله بقى زخ زخ آل سب مخاني استطاع زيا الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم فسيروم ما لتيه البدن والزاد والرحب تيزاد سنك خم لتيه سنك هو اللو أحد سب وكذلك انتهى له مالتي باكل كان تخيل وين كمالتي زيك سب زحمه ماكن انتي يقول مالتي اكن دو وحده حج حج خري السب سب كوينو زيك الحج اكن دو كوكل لي كنزه من دحرا له مالتي لذلك اذا حمشت اركان الاسلام يا جماعة الخير كن علماء الكباء كله في زي بارك الله فيكم بزن حموشت عركان الإسلام نزاها خير دابلكو أبزي زا درسي طوية بلا وجزاكم الله خير تقني لكم سلسة وإن شاء الله أبز مساء درسي كنوة سد ربي خساب شعور يسنحنا وجزاكم الله خير أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد